ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعذبون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقت وبدأ خلق الإنسان 113. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مين 114. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم الشمع والأبصار والأفئد قليلا ما تشكرون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 إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إن نامقنون ولا شئنا لاتاينا كل نفس هداها ولاكن ولكن حقا القول مني لاملا ان جهنم من الجن لاملا ان جهنم من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 117. قروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون 118. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوهون أما 129. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى, فلهم جنات المأوى نُزُولًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 120. وأما الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارِ قُلْ لَهَا عذاب النار، وقيل لهم ذوق عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، ومن أظلم من من ذكر بآيات ربّه ثم أعرض عنها ثم أعرض عنها إن من المجرمين ملتقيون ولقد آتيناه سال الكتاب فلا تكن في مريه فلا تكن في مريه من لقاؤه جَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 نا نسوق الماء إلى الأرض الجزء فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وأنفوسهم أ فلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرق عنهم وانتظر إنهم